Bismylahiruohnahni ruoahniuni, Weserbya ti deruoh, Felcha miele فَالْجَارِيَاتِ يُصْرَعَ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرَعَ إِنَّمَا تُعْدُونَ لَصَادِقَ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكْ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفك الذين فِي في غمره نسون يسالون ايان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنه هذا الذي كنتم به تستعجلون ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُم رَّبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا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 سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّمَّا أَنتُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مِّنْكَرُونَ فَرَغَ إلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِدِّ لِسَمِينٍ فَقَرَوْبَهُ إلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ هَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِفَهُ قَالُوا لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُنَا فأقبلت إمرأته في صروة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما فقبكم ايها المغسلون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من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 إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طابون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رزق وَمَا أُرِيدُ أَن وَمَا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد